وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ, وللرسول وَلِذِ الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِدْنَا يَوْمَ الْفُرْقَى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 119. الله كثيرا لعلكم تفلحون 110. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 111. واصبروا إن الله مع الصابرين 112. ولا تكونوا كالذين خرجوا من مش کو مل بل کم سیونی جل مَا تَرَىٰ أَتِ الْفِئَتَانِ نكَصٌّ عَلَىٰ عَقِبِهِمْ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فَآخَذَهُم اللَّ بِذُنُ بِمْ إِ اللهَّ قَوون شَددُ الْ قابَ ذَلِكَ بِ بأنَّ اللَّ لَ يَكُم غَيرًا نِعمَةًَ أَمَهَا علىى قَوْمٍِ حتىََُّ غَير مَا بعَافُسِمْ وَأََّ اللهه سَمِيَع عَالم كدَبِّعَ فِي الرَعونَ وََّذينَ مِن قَبِلهِم كَذَّبُ بِآياتاتِ رَبّم فَلَ كنهُ بِذُنُوبِم وَأََقنا آلَ فِي الرونَ وَكُلّ كَ ظَالمِين إِ شَر الدَّوّم 116. الذين عاهدت منهم ثم انقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 117. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم, بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 124. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لَا يُحِبُّ الخائنين وَلَا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 126.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 يوف إليكم وأنتم لا تظلمون